الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه, يقدم المال, لكم المال, لكم هذه المال الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين نأمل أن يكون هذا الدرس هو الدرس الأخير من منزلة التوبة ولعل الذين تابعوا لله على رسول وعلى آله نأمل منزلة ولعل أجمعين من معنا هو رب يكون أن درس المدارج منذ ا ل ب د ا ي ة وجدوا أ ن م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة تعتبر من أ ج ل المنازل وتقريبا نحن بلغنا اليوم ص ف ح ة 420 م ن المجلد ا ل أ و ل من كتاب مدارج السالكين بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين و آ خ ر ما ختم به ابن القيم رحمه الله تعالى م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة الحديث عن مشاهد ا ل م ع ص ي ة و ا ل ف ك ر ة تدور حول ا ل م ع ص ي ة كل شخص ينظر إ ل ي ه ا من منظار معين فالمعاصي فيها حكم وفيها فوائد تعود على أ ص ح ا ب ه ا بعض المشاهد في المعاصي مشاهد منحرفه كمشهد ا ل ح ي و ا ن ي ة أ ن ه ما من عاص إ ل ا وفيه شبه من الحيوانات وتحدثنا عن المشاهد مشاهد المعاصي ا ل ح ي و ا ن ي ة و أ ن النفوس والطبائع كطبائع الحيوانات إ م ا سلبا و إ م ا إ ج ا ب ه فبعض الناس نفسه ك ذ ب ي ة وبعضهم نفسه ح م ا ر ي ة وبعضهم نفسه خ ن ز ي ر ي ة وبعضهم نفسه س م و م ي ة وبعضهم نفسه ط ا و س ي ه وبعضهم نفسه ف ا ر ي ة وبعضهم نفسه إ ب ل ي ه يعني ك ا ل إ ب ن و أ ج ل المنازل في الحيوانات ت ن و الخيل والبقر رؤيته في المنام تدل على خير ل أ ن في البقر صلاح ا ل أ ر ض فقلنا أ ن ه ما من ع ا ص م إ ل ا وهو أ ش ب ه الحيوانات بعصيانه عياذا بالله ل أ ن ه أ ج ا ب داعي ا ل ش ه و ة ولم ي ج ب داعي العقل إ ذ أ ن العقل خاصيته تلمح العواقب يقول لك ده كان عملته بعدين يحصل كذا النفس تقول لك لا ولا ب ق و ل ب ل شنو يعمل ا ل م ع ص ي ة دون أ ن ينظر إ ل ى العواقب أ و أ ن يتلمح النهايات المعصيه دي ب ت و د ي ن ي لوين م ا ب ق و ل كدا ممكن يسرق بس يكون دا يسرق ويكون موظف اكتشفوه يعملوا شنو افصلوا ودخلوا السجن ودفعوا الحراسات وسمعه جديد ث ن ا ي ه دا كله من اول أ لما يعمل م ع ص ي ة ما ق ل ل ت ك ل م دا قدامه داعي ا ل ش ه و ة القوي الحيواني يجعله يعمى لذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الشهوه ة تسكر ا ل ش و ة تسكر قال تعالى عن قوم نروا انهم ف ي سكرتهم يعمهون ما سكروا بخمر إ ن م ا سكروا بعصيان أ ث م ن ا ل م ع ص ي ة والغريب كما قال ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى وهذا كتاب على كل ش ب يدرس في ج ا م ع ة اي ي ق ر أ ه أ ق و ل لك ح ا ج ة أ ي زرع بك الكتاب ده في الجامعة ما فلذلك كتابه من هوى يقول من أ د م ن النظر إ ل ى النساء لا يستطيع ان يترك ذلك وان كان لا يستجذ أحيانا أحيانا د النظر ي أحيانا ويمسك أحيانا يجد لذة وقتية و م ت ع ة ل ح ظ ي ة في ا ل م ع ص ي ة أ م ا الذي يعصي دوما لا يجد لذه ولكنه لا يستطيع ان يفك عن المعصيه لانه قد اسكر ل يقل ي بالمعصيه ما في وعي. يعمل المعصية بغير إرادة منه عياذا ي يمنع ع أن ف هذه س م ه ا مشاهد المعصيه ا ل ح ي و ا ن ي ة وقلنا فيها و ل ذ ي يزور ح د ي ق ة الحيوان ويعود يحكي لي كوصفعيان يقول يا أ ب ت ي إ ن ي ر أ ي ت مشاهدا تدع الحليم هناك كالحيران ف ي ن ت الحيوانات اني ر أ ي ت الذئب يظهر ب ع س ه في ن ع ج ة م ن ه د ة ا ل أ ر ك ا ن و ر أ ي ت ديكا مدخما شبعا ولم يرم ا ل ف ت ا ة لجاره الجوعان و ر أ ي ت قردا فاسقا متلصصا يرمو إ ل ى أ ن ث ى لدى الجيران و ر أ ي ت ليسا خائرا متخاذلا وعرينه ب ق ي ا د ة ا ل ج ر ز ا ن و ر أ ي ت صقرا غافلا و إ ن ا ث ه م ف ت و ن ة بالبوم والغربان و ر أ ي ت دبا كالكثيب ض خ ا م ة ويظن قامته ك و ص ن ا ل ب ا ن و ر أ ي ت ثورا ك ب يظن خواره شدوا كشدو بلابل البستان و ر أ ي ت للحرباء أ ل ف ع ب ا ء ة لتبدل ا ل أ ح و ا ل و ا ل أ ز م ا ن والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد و ا ل إ ي م ا ن فصرخت أ ق ص ر يا م ن ي ولا تجد وصفا فتلك ح د ي ق ة ا ل إ ن س ا ن كل المشاهد ا ل ح ص ر في الحيوانات دي في البناء دين م و ج و د ة القرد الفاسح ا ل م ت ل ص سرني إ ل ى أ ن ث ى الجيران موجود ا ل ص ق ر الغافل دارو لقمه العيش و ا ل خ ي ا ن ة ا ل ز و ج ي ة ش غ ا ل ة بوراو ي ده في الحيوانات مافي لكن في البشر في ما تستقرب أ و ر د البخاري في كتاب, الأنبياء في كتاب ايام ل أ ن ب ء في ي كتاب ا أ الجاهليه ة وليس الأنبياء ل في في أيام كتاب كتاب ا ا ج ل ي ة حديثا ً وفي البخاري قال عمرو بن ميمون ص ح ا ب ي قبل أ ن أ س ل م ر أ ي ت في ا ل ج ا ه ل ي ة قرداً ز ن ا ب ق ر د ة فاجتمع ا ل ق ر و ض عليهما فرجموهما ب ا ل ح ج ا ر ة حتى ماتا ه قال عمر بن ميمون حديث البخاري وَلَقَدْ البخاري اللَّهُ الرَّجْمَةِ عمر ميمون أَرَى بن حديث في الحيوانات قبل أ ن أ ر ا ه و أ س م ع به في الشرائع ر أ ي ت في ا ل ج ا ه ل ي ة قردا ل زنا ب ق ر د ة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما بالحجاره حتى ماتا شو شنو هو يخوانا القرود تتوالد يقول بالله كلام ذلك كانت كيف كيف كالآتي قال قال جلق وما لوادي طيب بقردة بقردة عجيب تجسيره دي في عقيد حديث زنى زنى رأى ده مليان في قرود قال مشيت قعدت تلتحت الشجاعه وقعدت ت ر ا ك ب في ا ل قرودين قال في ج ر د ه معاه ج ر د عجوز ما في عبد لكن القرود ك أ ن القرود ا ل م و ج و د ة فيك إ م ا ربنا دار يري عملهم ا ايه اول ا قرود دي م ك ل ف ة م ك ل ف ة كيف أ ن تكون ليست قرود ولكنها جن تشكلت شنو قروض ل أ ن ا ق ر و الجيم بتشكل م ر ة ي ب ح ي و أ ن هناك ئ ي ك ي ب و م ر ة يبحث شنو ح ي ة ا ل ح ي ة بالناسبه في الغالب ت ك و ن شنو ج ن كويس و ق ص على ذلك ممكن يشكل كويس و الناس بيحكوا في ذلك شنو قصص ما عندها حل قوقل اطلع عمار ركبته ف ج أ ة ر ق ي ت ا س ش د ه جيت ا ل د ر ج ة و انت بسم الله و ركبته ر ق ي ت ا س ش د ه جيت ا ل د ر ج ة صحيح لما صحيح و ل ي ن الكلب و ا ا ل أ س و د شيطان ن و ش م ا يوجد شك, ما فيه شك. لن اي كده أ كلب أ س و د تلقى ح ا ي ل ف ي ا ل ت ح ل ن لي ح ا ي ل كلب لكن شيطان كويس وهكذا فالجيب ي س ك ن الحصر شنو ك ا ن ج ا ر الرئه شوف عمري بن ميمون دا ج ا ر الرئه ج ي ر كبير ما س ك ل ه ج ي ر د ه ص غ ي ر وما فكها ص ل ا من يده معناه خايف إ ن ه ا تخونه قال لما النعس خدت إ يده تحت راسه ورقت قال لما غ ر ي ت في النوم جقيل يتشاف و ا ل ج ي ر د راكده جنبه ما قدر تتحرك غ م ز ة و ص ح ا قال ت س ل ت إ يده من تحت العجوز ده ب ا ل ر ا ح ة ومشت معه قال زنبي و أ ن ا شايف وجات تاني رجعت ب ا ل ر ا ح ة دخلت إ يده تاني هذا يتعامل المهمون ا جريوه ت ب فقال ص ي ل أ ن القرد م ا ل ك ب ي ر ص ح ة أ و ل ما صحه شماها لما شماه كوره ك و ا ر ث ت ق ي ل ة القرود ا ل ف ض ا د ي كلها سمت جات جات جات نظم ونظم تقيل بالكوارث ي بعد شو جاب الحجاج خطوه ومش جاب القرده الشامله ش م و جابوه خ ط و ن اللي تسوى ا ل ج ر د و ا ل ق ر د ة ورجموه بالحجاج ر لحدا م ا ت ه ا يا أخوان والله في أخواننا والله عدن مشاهد ا ل م ع ص ي ة شنو؟ ح ي و ا ن ي ة ولغايه ا م شنو طيب ده المشهد ده لاننا انتهينا منه المشهد الثاني من مشاهد ا ل م ع ص ي ة عشان ننتهي اخوانا ا ل أ ر ب ع مشاهد ا ل أ و ل ى م ن ح ر ف ة ابن القيم يريدها باعتبار أ ن ه ا م و ج و د ة في أ ذ ه ا ن الناس وينقضها في مشهد يقول المعاصي رسوم ا ل ط ب ي ع ة ولوازم الخلقه يعني ق و ل ل ا م ص ي ة رسوم ش و ا ل ط ب ع ة و ل اي زوال الخلقة ع ن ي أي ادم عنده عواطف عنده جنس عنده كذا ب يميل إ ل ى أ ن يفعل ا ل م ع ص ي ة بشنو بطبعه يعني ا ل ط ب ي ع ة قالوا تركيب ا ل إ ن س ا ن المركب منه ا ل ط ي ل والروح و وال... ا ل أ خ ل ا ص ا ل م و ج و د ة في ا ل إ ن س ا ن داء يخلى ا ل إ ن س ا ن يعصي ك أ ن ه م يبررون ل ن ب ل ل م ع ص ي ة طيب لكن الرد عليهم كيف ذل يقال ا ل إ ن س ا ن يعصي ولكنه يترك ا ل م ع ص ي ة لداع أ ق و ى في قلبه وهو حب الله تعالى هل كل الناس ب يعصوا السؤال لماذا لا يعصي المؤمنون ربهم ل أ ن ه م يخافونه وعرفوه و إ ن كان في نفوسهم داع ا ل ش ه و ة كما في نفوس سائر الناس يقول الشهوه ق ق ي م ر م س ت ك ن ة في نفوس الناس و ا ل إ س ل ا م دين عدل لم ي أ م ر باحتثاثها م انما قال الشهوة د ي امر بترشيدها فمن كان أ ع ز ب ه ووجد في نفسه ميلا إ ل ى النساء ماذا يفعل يتزوج ما يختص يتزوج ي ليه ل أ ن ن ا نريد شهوته أ ن تكون ش ه و ة تجري في مواطن ا ل س ل ا م ة و ا ل أ م ن وليست في مراتع الهلاك ا ا ل ش ه و ة دي ممكن تعمل ز م ة وممكن تجيب ز ر ي ة يطلعوا د ك ا ت ر ة و أ ط ب ه وعلماء ومجاهدين وناس ك و ل س ي ن نفس ا ل ش ه و ة دي ذاتها ش ك د ا الدين الاسلام ما حارب ا ل ش ه و ة عم ل شنو رشد ا ل ش ه و ة م ب ت ث ه ا قال أ م ا أ ن ا فاني إ ن ل أتزوج ا ل س ا قال ء ل ع ا لا ص ل ة اتزوج ا أما أنا فإني النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني بسبب هذه ا ل ش ه و ة التي أ و د ع ه ا الله في النفوس التي لم ي خ ل ق لها الشرع العنان, الشرع العنان لتعبث كيف تشاء إ ن م ا أ ح ا ط ه ا بسياج وضبطها و ض بضوابط ه ا جعل ا ل ش ه و ة سبب في إ ع م ا ل ا ل أ ر ض كل الناس جينا ا ي ديل نحن ع د ديل ي ن جينا كيف بالتقاء رجل و ا م ر أ ة ولكن الفرق أ ن ه م التقوا في النور ما التقوا في الظلام و أ ن ه م دخلوا ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ب ا ل أ ب و ا ب ولم يدخلوها بالشبابيك زواج عرفي وكلام فارغ ولكن في زمن الناس عما حجم لا يوجد كروت في زمن ابهات وكانت ت الذي يعملها ا ل ع في ر قال أنا أجنسين عجباني براه ينور تتمكن ل ا ا ا أعجبني ل من ا ل ا ل ا ن م ا ن من ا ا ب ن ل ا ح ا بدأ ا ه بحب المطارات دا ء في النور فالقول ب أ ن ه هذا من لوازم الخلقه ورسوم ا ل ط ب ي ع ة هذا لا نسلم به هم قالوا شنو قالوا ا ل إ ن س ا ن لا يقهره إ ل ا قاهر من نفسه الزور العاقل المؤدب فوجز من يمتنع ن يكون الحقيقة من عن ا ل م ع ص ي ة من داخله لكن الدافع شنو في زور دافع ا ل ج ن ة وفي زور دافع م خ ا ف ة الله ويحب ف الدافعه الله ح ب الله ويحب ف الله ويحب الله ه كده ما ما و ي ق ده ح ت ى لو خذ الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله ويحب الله س ع ن د ه و ا ح ت ر ا م ك د ه ويحب ل ك الله ويحب ا ل و ا ا ل ق و ا ن ي ن والنظم و ا ل س ي ا س ة بتاعت المجتمع بتمنع الناس من الفساد والعصيان ليه ل أ ن الانسان طبيعته ان ه يعصي إ ل ا ت ج ب له ا قوانين و س ي ا س ة تقهر م ن ع ت هذا صحيح ولكن ما هي نوع ا ل س ي ا س ة البزري ثلاثه سنه س ج ئ ي ن والبزري سته ة ش ر و ا ل ب ي ق ه ف ادوه إ ش ا ن السمعه يدوه سنتين هذا يمنع الناس ما وحتى لو منعوا يمنعوا ولكن ب يكون تعب ي وساكت ما ب ي ج ولا ا أجر و ب ت ك ف ر في ا ل آ خ ر ة لكن ز و ة الزنا كان جندوه ولا رجموه اول حد ا يمنع الاخرين الناس ب ل ا و ز و ا الحجاره ح ا ر ة خلاص والله شريعه الله م ر ط ى بقوله الناس ب يخافوا الله جدا وقال ولا ت أ خ ذ ك م بهما ر أ ف ه ش ن و في ذ ي ن الله ي الناس ن ا ا ب ع ي ن ل ز ا ن الرجمودا ولا ينظر إ ل ى ب ش ا ع ة فعله أ ن ه بعد أ ن تزوج اخترق الحدود وتجاوز الحواجز وقفز فوق المحارم واعتدى على اعراض آخرين ي اخرين ط المسائل أنا أ و ر ك ز د يمكن يجيب القتل الزنا يجيب القتل ل ك ل أ ن ه في الغالب ا ل أ س ر ة ا ل م ر م و ق ة و ا ل م ح ا ف ظ ة إ ذ ا زنت فيها بنت كان هذا عار و أ ح ي ا ن ا قد يكون ث م ر ة الزنا طفل ج ن ي م يدهب قتل ولا ما قتل ا ل م ش ك ل ة إ ن ا جرائم مولده بعضها بعض طيب فلذلك أ ق و ل أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة مشهد رسوم ا ل ط ب ي ع ة ولوازم ا ل خ ل ق ي ق ا لا ل يقهر إ ل ا بقانون سماوي و إ ل ا ب ش ر ي ع ة ر ب ا ن ي ة عندها فوائد إ خ و ا ن ن ا والله ا ل م س أ ل ه عنده ا ب ر ك ة تعرف واحد يحكي لنا دكتور في ا ل ش ر ي ع ة قال لينا مشيت في بلد قالوا لينا حيرجوا ا م ر أ ة ز ا ن ي ة م ح ص ن ة ثبت عليها او أ ي شيء راجله في بلد ب ع ي د ة غ ا ي ب له سنتين وحملت جابوه الجموع قال لي جابو الحجال ا وانا جيت قال لي م ت ل ل ة ن ط ب ق الحدودي د قال لي حفروا لها ل ح د نصها قال لي شن د الحجال ا قال لي شايل ا ح ج ر في يدي يلا ا ل ناس مدو قال لي اول ز و ضرب الحجر في راسه قال لي دم شره قالت رفعت ر أ س ه وعانت لينا لنا يا رجال ما فيكم ر ح م ة وما شاء الله رجعت قال لي فتى قلت له ازر و الرسول ل م ا رجم ا ل غ ا م د ي ة ما عنده ر ح م ة ك و ي وخالد ا ل و ل ي س ج ه ا حتى طار الدم في خالد رضي الله عنه ما ع ن د ه ر ح م ة يا اخوانا ن انت ما تنظر إ ل ى ا ل ع ق و ب ة انظر إ ل ى ب ش ا ع ة الجرم ب يستاهل و م ا ب يستاهل شوف بيستحق بيستحق وما شوف وبعد ف ا ئ د ة له يكفر عنه هل قوانين البشر الزاني ع ش ر سنه سجن الدخل ع ش ر سجن الذنب يتمحى في الدهر ي م ح ى هل القوانين ا ل و ض ع ي ة كفاره ما كفاره ولكن الحدود جوابر وزواجر ب ب ر ا ل ز ل وشنو و و ز ا ج ر بتسجر ا ل آ خ ر ي ن لذلك لا بد من إ ق ا م ه الشرع لحد من حدود الله يعمل به في ا ل أ ر ض خير للناس من مطر أ ر ب ع ي ن صباحا رواه ابن ماجه هكذا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام حد واحد بس أحسن من حسن عليك ماجي. بتجهجل بتجهجل. حد واحد بس زين أربعين صباح ودي يطبقوا شنو ولا وطبط والأنعام والأرزاق للناس الخريفة لما ما ناس البركة البهايم والذرية الناس بشوفوها بس بجهجة بجهجة بس أربعين بركة عليك يجي زين في مطر من من لكن أ م و ر مثل السهر、طيب. المشهد الثالث هو من المشاهد ا ل م ن ح ر ف ة مشهد أ ص ح ا ب الجبل ر و ه ؤ ا هؤلاء الذين يعتذرون بالقدر ء يعتذرون ي في ع ع ل ل ا م ص ة ي قولهم لك ل ا هو ع ل المعصية منذار نعم عصى ده والله ل ك ن أجبره على أن على يفعل امرنا ل ع ص ي في ة قولهم والله م أ بها ان الله لا ي أ م ر بالفحشاء والمنكر ولذلك أ ت ق و ل و ن على الله ما لا تعلمون فلذلك هذا مشهد شنو اهل الجبل بالله وهو مشهد تولدت عنه م ج م و ع ة من العقائد الفاسده ب ا ل م ن ا س ب ة لما يقول ليك ا ل إ ن س ا ن و أ ي زول يعصي مجبور م ع ن ى إ ب ن ج ل ز ذاته وفرعون ذاته كانوا محقين م ن هنا ن ش أ ت بعض المناهج ا ل ف ل س ف ي ة ا ل م ن ح ر ف ة التي تجوز ابن عربي اخوانا كان يترضى على فرعون ويصلي ويسلم على ابليس ابن صاحب الفتوحة المكية وصاحب عربي كان يقول إبليس من أهل الجنة فرعون رضي الله عنه إبليس عليه رضي عربي يقول ابليس الحكم اهل وابليس الله سبب ذلك العقائد ا ل م ت س ل س ل ة الجبر يولد ع ق ي د ة الحلول والاتحاد و و ح د ة الوجود وهذه العقائد ا ل ف ا س د ة المشهد الرابع من المشاهد ا ل م ن ح ر ف ة مشهد ا ل ق د ر ي ة الذين يقولون ا ل إ ن س ا ن قائم بنفسه عطاء بقدرته وعصى بمحض إ ر ا د ت ه وذلك أ ي ض ا منهج باطل ل أ ن ه لا بد أ ن تشهد الملتو و ا ل ت د ب ي و ا ل ت ص ر ي في ف ملك الله تعالى و أ ن ه سبحانه لا يقع شيء في الكون بدون مشيئته ا ل ك و ن ي ة ولكنه لا يلزم أ ح د ا ولا يجبر احدا على ا ل م ع ص ي ة ولذلك مذهب اهل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في القدر الجمع بين الجبر والقدر كيف إ ن ه ا ل إ ن س ا ن الجبريه ذ ب ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن شنو؟ مسير والقدريه ة ا ل إ ن س ب ي ق و ل ا ل إ ن س ا ن شنو؟ مخير وهل أ ا ل س ن ة بيقولوا ش ن و مسير و ش ن و مخير مسير في قوله تعالى في ا ل م ش ي ئ ة ا ل ك و ن ي ة ا ل ع ا م ة ولو شاء الله ماقتلوا ما ت ولكن الله ي ف ع ل ما يريد وما تشاءون إ ل ا أي شاء الله و ا ل إ ن س ا ن مخير في أ ن الله جعل له عقلا و أ ر س ل له رسلا وبين له حلالا وحراما إ ن ا خلقنا ا ل إ ن س ا ن من ن ط ف ة أ م ش ا ج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إ ن ا هديناه السبيل إ م ا شاكرا و إ م ا كفورا ب إ ر ا د ت ه وده يتضح كيف طيب عشان الشذمه الى خبز فرصه المشهد الخامس والمشهد الخامس هو من مشاهد أ ه ل الصلاح بعدها في ث م ا ن ي ة مشاهد المشاهد ا ل خ م س ة ا ل أ و ل ى ما لا الاربعه ا ل أ و ل ى ما لا أ ه ل الضلال والتسعه م ا ا د ل ا ل ق ا د م القادمة هي حبه ة م أ ه ل الصلاح أهل ا ل ع م ر الصالح ب ي ع ا ن و ا ا ل م ع ص ي ة كيف طيب ا س م ع هذا الكلام يقولون مشهد ا ل ح ك م ة المعاصي التي تقع في الكون لا تقع رغما عن الله وقعت والله يراها سكيدة قال ولو شاء الله ما ق ت ت ل و ا ولكن الله يفعل شنو ومن ذلك الذين قتلوا ا ل أ ن ب ي ا ء كان ت في ق د ر ة الله أ ن يمنع ا ل أ ن ب ي ا ء ويصونهم كما صان ا أ ن ب ي ا ء أ ل ق ي إ ب ر ا ه ي م في النار فشنو فنجاه قل لا ي ن ا ر ك و ن بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م وبعض ا ل أ ن ب ي ا ء لم ينجيهم ليس ل أ ن ه يمقتهم هم أ ن ب ي ا ء إ ن م ا أ ر ا د ح ك م ة ب ا ل غ ة في ا ل أ م ر وهي أ ن يوقع غضبه و أ ن ينزل مقته على ق ت ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الى اليهود وأن يرفع من درجات الأنبياء في الآخرة. وذلك أ الأنبياء ن من يرفع في درجات الآخرة و لان النبي الذي يصيبه مكروه يعتبر حسنه يعتبر هذا من مقاشله الابتلاء صح المصلح يعتبر هذا جنون حسنه ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ن ب ي ا ء ف ا ل ح ك م ة المعاصي التي تقع أ ه ل ا ل س ن ة و أ ه ل العلم والفضل ينظرون إ ل ي ه ا من منظار ا ل ح ك م ة يقولون ا ل م ع ص ي ة وقعت ب م ش ي ئ ة الله ا ل ك و ن ي ة وليس ب م ش ي ئ ة الله ا ل ش ر ع ي ة ليه ي شيء وقع في الكون حسا شعرون ب ك ت ل ا ل ل ه شايفه ولا ما شايفه علم به ولا ما علم ا به لكن ب ك ت ل و ا ل م س ل م ي ن قاعد يقتلوا حتى لا تقول يا اخي طيب الله خلو ا لي عنده ح ك م ة ولكن ل ي ق ن و ا بعضكم ع ش ا كذا ق ش ر و ا ولو يشاء الله ل ا ن ت ص ر منه ولكن بعض ل يح... ي ب ل و اجنب بعضكم ببعض ع ش ا ن أهل ا ل إ ي م ا ن يدفعون ويقتلون ا ذلك ي و اجنب يسمون اجنب شهداء هل, ك... هل زوج بشهيد هم ربعين وقاعدين في بيته ق ب ل شهيتين فيقتلون ه و ج ن ب ويقتلون لا بد أ ن يقتلوا ن ل و ن ب كفار ب ا ل ن س ب ة للكفار معصيه وبنسبه ا ل من اجنب ط ا ع على أ ن ه م يجاهدون في سبيل الله فقتلوا هذه ح ك م ة يعني ما كل معصيه تقع بدون ح ك م ة إ ب ل ي س خلقه الله وجعلهم من المنظرين ابتلاء للخلق واختبارا ل آ د م وذريته عرفتم هذا م ش ه د مشاذ مشهد شنو م ش ه د شنو ا ل ح ك م ة طيب وفي م ش ه د ا ل ح ك م ة تظهر آ ي ا ت الله تعالى في المعاصي فرعون عفا الله وقال أ ن ا رب ك اؤجل ا ل أ ع ل ى ربنا غربوا ا ي ة ولا ما آ ي ة فتظهر مع المعاصي آ ي ا ت الله بتصديق أ ن ب ي ا ئ ه وهذا مشهد من مشاهد ا ل ح ك م ة وكذلك في الصراع الذي يقع بين ا ل أ ن ب ي ا ء وغيرهم ظهرت آيات الله آية قوم إ ب ر ا ه ي م أ ع ر ض و ا واذوه بقوه اشلوك م س ت م و ن وكفار الكفار الكفار م ع ص ي ة ولا م ا م ع ص ي ة معصيه معصي. دم ع م ل و اشلوك أ ل ق و ا إ ب ر ا ه ي م في النار ف أ ظ ه ر الله آ ي ت ه على المشلوك على النار لما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إ ب ر ا ه ي م هذه ا ل آ ي ة م ح ك م ة كسائر ايه ا ل ق ر آ ن قلنا يا نار كوني بردا لو ما قال سلاما كان داخل النار قد مات من ش د ة البرد يا نار ق و ل ي بردا انا قلت لك شنو برد وابراهيم كان شنو مات برد عشان كذا قام اضعف للبرد شنو وسلاما ولما قال يا نار أ ي نار في الدنيا أ ص غ ر طوالي دار اتنفذ بردا وسلاما النار في الدنيا كلها كان بيقر بردا وسلاما ت ع ا ي زوجي ن م ا جبناه حاجه ما في على إ ب ر ا ه ي م بقت النار خلاص بقت نار و ن ا إ ب ر ا ه ي م هي بقت بردا وسلاما ت ب ك ر انت كيف المهم قالت مستفاد من المعاصي ت ص ل ي ط أ و ل ي ا ء الله على أ ع د ا ئ ه و ت ص ل ي ط أ ع د ا ئ ه على أ و ل ي ا ئ ه فيها حكم ج ل ي ل ة ولا ما ف ي حكم ت ص ل ي ط أ و ل ي ا ء الله على أ ع د ا ئ ه ف ي حكم ولا ما ف ي حكم وتسليط أ ع د ا ء الله على أ و ل ي ا ئ ه في حكم ولا ما ي حكم في حكم حتى ي ق ت ل ا ل م س ل م ي ن ويطبعون وناس ي ق و ل بس في التفلتون ل ي ف ر ج ن ح نحن س نسويش له ونعمش له كويس ولكن بعض المعاصي يعني بتاعت اليهودي ي أ ت ي فيها نصر الله مع اختبار اهل ا ل إ ي م ا ن بعضهم يقول والله إ مافي طريقه تحلى أ ص ل ا والله ا ل د ي نعيسى عليه السلام لكن كذب ياخوله ي ا خ و ب ض ي ضعفه و ن ا س يقاوموا وشغل في, في الرفح وفي ا ل ف ل و ج ة ظهر في أ ت و ن محن ومعاصي أ ع د ا ء الله وظهر الصلابه وجلد وتضحيات أ و ل ي ا ء الله أيها شوف الرسول يرسل س ر ي ة سرية من السرايا اربعين أ و سبعين من القراء ي ب و م و ن في يوم واحد شوف ا ل ن ا م و ا كيف ح ك م ة ربنا ك و ي س يا أ خ ي قال لي الرسول لم يقول في الغزوه في م و ت ة ي أ م ر ز ي يقول ف إ ن قتل فجعفر ف إ ن قتل فعبد الله بن رواحه مما يقول لك الرسول يقول فلان ده بعد يمسك فلان يقول لك يقول بعد يمسك فلان ده الاول ا ل م ط و ا ل ه الناس في ا ل م د ي ن ة قالوا يا رسول الله هلا متعتنا بهم لكن الاجل داء في أ يده في د رسول الله ولا في د ربنا في د ربنا فوق يقوم يمشوا وعارفينه في جسمه شوف منا يقولك ف إ ن قتل ف ف ل ا أ ي يزول يقولك فان قتل د ا دا ب ي ق ت ل طوال ن بعد ما شوف ليه قتل بيد منه ع ص ا ت مجرمين ط غ ا ت كفار فجار ل م ع ا ن د ي ن ل ل د ع و ة المحاربين وفي أ ت و ن هذه المعاصي منهم أ ظ ه ر الله ق ي م ة أ و ل ي ا ئ ه ش ه ا د ة و م ك ا ن ة و ر ف ع ة ج ل جلاله سبحانه طيب بعدين المعصيه ف ي حكمه اخوانا برضو كلها تجي المشهد ده ف ي ت ف ص ي ل في المجاهد ا ل ث ا ن ي ة قال ليك أ ن ت لما تشوف خزلان الله ل أ ع د ا ئ ه بتخاف ان ربنا يعني ا ج ع ل ت منهم والله ي خ و ا ن ا ز و ز م خف بتخف ولا بتخف تقول الله ربنا ذا من يهد الله فهو المهتد ومن يظن فلا هادي له فلن تجد له وليا مرشدا بتلاوز تكون طوالت تتضرع بقولي بقوله تعالى ربنا لا ت ز ق قلوبنا بعد إ ذ هديتنا وتضرع بقول الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يا مقلب القلوب ف ب ت قلبي على ش ن و ب ا ل ب يخاف من التقلب ويقول انك تتضرع ي ت إ ل ى الله ف ا ئ د ة ولا ما ف ا ئ د ة فائدة و لصاحبها ا ما فائدة بالنسبة صاحبها معصيه ة وبالنسبة لك أنت من لك أ ل الإيمان الكتاب الهوى الجوزي القصة الأولى صالحة استفدت يا أخوانا في الهوى ابن وحيرات في قصتين القصة قصة المؤذن ذنب حكى قصة و ا ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة ق ص ة ع ب د ا بن عبد الرحيم في احداث س ن ة ثمان وسبعين و م ئ ت ي ن صالحا ل مؤذن رجل أ ر ب ع ي ن سنه اذن ر ق ى في يوم من الايام م ن ا ر ة المسجد ليؤذن ف ر أ ى ا م ر أ ة ن ص ر ا ن ي ة داخل بيتها تسير بثوبها ثوبها حبس لسنه فستان ح ي م ة فوقعت في قلبه فنزل إ ل ي ه ا وطرق الباب فقالت من قال صالح المؤذن ففتحت له الباب ف أ م س ك بها وجعل يراودها قالت او لم تقل انك مسلم اهذا يحل في شرعكم ذا حلال عندكم وكذا قال لها قد تركت الاسلام واني من ذي لمحمد ا ل م ر ا ء اهذه م الرسول لا ترد الرسول قالت انما فعلت هذا لتنال مني قربت إليه خمزير ل ع ام خذيل فاكل واتت خ م ر ة فشد ر بيت ذ ا ت مجرمه جرام ش ر ي د لما س ك ر تاني ب ي د ا ي ع م ل ح ا ج ة أ غ ل ق ت غرفه عليها داخل البيت وجوه البيت وامتنعت قالت انتظر أ ب ي حتى ي ر ج ع من السوق فيزوجني منك بعد أ ن ي ت أ ك د أ ن ك صرت ن ص ر ا ن ي ة ارتقي هذا السقط أ ر ج ا ن ي فوق صعد السقط فوقع على ر أ س ه فكسر عنقه فمات, كسرت فمات لما اتى والدها اخبرته الخبر جره من البيت و أ ل ق ا ه في الشارع على الباب بس برّ الباب بس ودخل الباب واشتهر أ م ر ه بين المسلمين ف أ خ ذ و ه ف أ ل ق و ه في مزبله تكلم ا ذاته بخوف ولو خوف ا ق ن ك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك أشكد لما الرزول يتمنى حسن ا ل خ ا ت م ة هذا ق م ة الطلب إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالخواتيم إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل ب ا ل خ و ا ت م و إ ذ ا أ ح ب الله عبدا استعمله قالوا كيف يستعمله قال يوفقه ل ط ا ع ة قبل موته فلذلك هذه ا ل ق ص ة ا ل أ و ل ى ا ل ق ص ة ا ل ث ا ن ي ة ق ص ة عبد ا بن عبد الرحيم قائد جيوش المسلمين حاجه ا ل ق ر آ ن ذ ه ب و ح ا ص ر ا ل ر و م ر أ ى ر و م ي ة من على ا ل ح س ن وقعت في نفسه ف أ س ك ر إ خ و ا ن ا والله السكر ب ا ل ش ه و ة كويس اشد من ا س ت ك ر بشنو ب ا ل خ م ر ة ت أ م ل من يستبيح عرضا لا يحل ل ه يما يكون معها خاليه لا يذكر دين ولا رب ولا شرع ولا م خ ا ف ة ولا عرض ولا مروءه ولا ن ج د ولا ي ش ي و ا ل أ غ ر ب ا ل م ر أ ة التي تتجرد بغير زوجها وتمكن رجلا منها ياخذيه الرجل إ ذ ا كان هذا في حقه لوما ف إ ن في حقها لومان ا ل م ر أ ة بالذات العقوبات ا ل و ا ر د ة على حتى في ا ل آ خ ر ة أ ش د تفتكر فشوف نظر إ ل ي ه ا فكتب إ ل ي ه ا كتاب كيف السبيل إليك السبيل وضعه في سهم و أ ر س ل السهم إ ل ي ه ا قالت إ ل ي ه تنصر و أ ف ت ح لك بابا لا يعلمه باب شر المسلمين لا تعرفينه بل ليل السلل ولكن ا ن ا الناس ص ب ا ا ح ل ك ا م و ا يحاصرون ت ا ن ي ف إ ذ ا بعبد ابن عبد الرحيم ك ا ن ة مئتي وثماني وسبعين عبد ابن كثير قال وفيها س ن ة ثماني وسبعين و مائتين مات عبد ابن عبد الرحيم قبحه الله ولعنه قال بليو معهم الناس فقل عليهم امر لا تدخلوا دخل إ خ و ا ن تقحلوا د ق و ه البيت منزل الشعاره وخات يدو فيها واكفين ولادي بعد اليوم المسلمين ق ا ل و يا اخوانا هذا معقول قاموا و س أ ل و ه من الحس نتكلم معه قالوا يا عبده الم تكن ح ا ف ظ ة ل ل ق ر آ ن أ ي ن ذهب قرانك قال نسيته كله ليله وحده بس بقي معي منهم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين فذرهم يخوض ويلعب ا و ويلههم ا و ا ل أ م ل فسوف يعلمون بالله شوف ربنا ما مذكر مذكر. بس من طبق ختاله ما الفاتحة الأيتين تماما فلذلك الإنسان إذا رأى المعصية عند الآخرين لنفسه. طيب ده المشهد علىه فلذلك لنفسه شوف وحسر كيف مذكر مذكر رأى دين من عند الخامس يستفيد يتوق طيب والمشهد ا ل أ و ل من مشاهد أ ه ل ش ن و أ ه ل الصلاح المشهد الثاني من مشاهد اهل الصلاح ويعتبر السادس مشهد التوحيد ا ل م ع ص ي ة فيها ت و ح ي د في ن ا ج ب عامه ا ل م ع ص ي ة من خلال التوحيد كيف هو يشهد أ ن ا ل أ م ر كله بيد الله أ ل ا له الخلق وشنو و ا ل أ م ر فيشهد في العصاه عدم توفيق الله لهم وهدايتهم يقول شنو؟ م ا ب ق و ل الله و د ا ن ا ا ل م ع ص ي لكن بقول شنو الله م ا ه د ا ه من أستكد الكلمات ا ل م ر د د ة ا ل م ا ب يهدي الكريم تعبان تلقى ابوه أحسن تعبانه تعب. تعبان تعب مع ولده عشان يستقيم لكن م ا ب ي ق د ر إ ل ا الله يهديه ع ش ا ا ر ل ه د ا ي ة طلبه منه وللتوحيد الدار الهداية اهدنا يقول الصراطة المستقيم لواحد غيره لا يهدي وده المشهد يعني زورج في ا ل م ع ص ي ة يوحد ا يقول والله أ ن ا كان د ا ئ م خ ل ي ا ل م ع ص ي ة دي ما بيهديني الا, منه إلا الله كويس فهذا آه آه باب عظيم يقول ابن القيم وباب ا ل ه د ا ي ة إ ل ى ا ل ط ا ع ة باب يدخله القلب من باب ا ل ع ب و د ي ة و ا ل أ ل و ه ي ة ولكن مفتاحه الربوبيه ة ي تقر أ ن الله مدبر و أ ن ه مطلع و أ ن قلوب العباد بين ه أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن يقلبها كيف يشاء ف ا س أ ل ه أ ن يصرف قلبك إ ل ى ا ل ط ا ع ة و أ ن يهديك إ ل ى الاستقامه ة د المشهد يا هاداني طيب تو المدخلان هما اياك نعبد واياك إ ي ك ن س ت ع ن إ ي نستعين ا ل ر ب و ب ي ة و إ ي ا ك نعبد اشنو ا ل أ ل و ه ي ة والخضوع لله سبحانه وتعالى طيب المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان ز والخزلان ل التوفيق وشنو؟ والخزلان. في المعاصي ا يخوانا بعنورا ن وشنو نص مؤمنين من مشهد في في إنه و ا ل ط ا ع ش ن توفيق ولكن الله ح ب ب إ ل ي ك م ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبكم لتوفيق وكره إ ل ي ك م ا ل ك ف ر ة والفسوق والعصيان أ و ل ئ ك هم الراشدون للتوفيق ت و ف فمشهد ق ا والخزلان طيب هنا في ق ا ع د ة م ه م ة جدا يقول ابن القيم أ ج م ع العارفون أ ج م ع ش ن و العارفون ف ش ن و ب أ ن التوفيق ان لا يكدك الله إ ل ى نفسك دجل التوفيق إ ذ ان الله يوفق أصل خ ل يكدك ي الله الى نفسك أ ش ك د ا ل التوفيق ا ا والمساء ي يرددها المؤمن كل مساء كل ص ب ا حي يا ي أستغيث م برحمتك أصلح كله شأني لي إ ل ى نفسي طرفه عين فاهلك والله الله يخليك طرفه عين إ ذ ا رغبتك تهلك والله طيب يا اخواننا التوفيق الخزان ن ضرب له مثل ابن القيب عشان القدر يا إخواننا عشان القدر ما قلنا الإنسان عشان القدر يعني تفهم. قال التوفيق الخزنان ضرب شنو وشنو شنو يعني له مثل مثل مسير ومخير تعرف تفهم تفهم تفهم لا ينافي عدل الله وحكمته قال لله ا المثل الاعلى ملك من الملوك خلي بالك معي ملك من شنو من الملوك هذا الملك أ ر س ل إ ل ى رعيته كتابا قال لهم عما قليل سوف تجتاح بلدتكم, سوف يجتاح بلدتكم عدو وسوف يجعلها خرابا ويبابا حينتهي شنو منها وقد أ ع د د ت لكم دور تعويضي ع ن ي أ ح س ن مما أ ن ت م فيه و م ح ر و س ة بجيشي وجنودي انتم في أ م ا ن دشنو و ر ق ة ق ر ل و لكل الناس وهيا ّ لهم دواب جاملهم بصات و ق ف ل ه م سياحيه لكي ي ر ح ب و ا وقلت لهم ا ن ا م يرحلوا وقفوا قصر الملك جمعه وقفوا وقفوا وقفوا للكلام وقفوا ل م ك وقفوا ه وقفوا ت وقفوا وقفوا جاء و ي خ ر ب ه وقال لهم فلان وفلان وفلان خبتلون الباب امسكوا من يده وسوقوه ج ي ب و ا ل ي قال الملك هو الله ودار الخراب الدنيا والدار ا ل ع ا م ر التي فيها الامان عنده ا ل ج ن ة ارسل رسل بكتب قالوا لهم لكن في ناس ربنا بيحبهم حب شديد قال لهم فلان وفلان دي جيبوا من يدون و ل ك ا ن د ا ر ي ع ص و معنا ط ر ي ق ة ا ل م ع و ا سياساتهم لا تستغلهم يقرروا ن ف س ه ي ق و ل ك د ه نجرب الناس ي ن ق ا ع ر و ن ب ي س ويقصرون ا ل ت و ف الناس جاءوا الناس قالوا ا الكلام يا قاعدوا ل ي حفلات لحد ما جاء العدو كذا م ل ل م معهم ك لكن قسر خزنهم، خزنهم كيف؟ ما ر س لا و الناس يمسكون من يدون لكن كلموهم وروهم و ب ي ا ن و ا ل ه ن الصح من الغرق وقفلو ن العربات ق ا ل و ن أ ر ك ب و ا ف ي ن ا سلبونا ا سماعكم وفي ناس من البيوت مش كلمون عادي من البيوت ما ساكون ي قال من اخوانا ش يدون قال ساقو لنا نخلي ما ل دير م ه والله الموفقون الموفقون والله اخوانا عمل في ناس خير ده مستحيل والله م س ت ح ل والله أ ن ا أ ق و ل لك حاجه اي زول ما يعمل عمل الخير مخزول والله, والله مخزول يا اخوان ا ش و ف و انا أ اوريك الخذلان أ ن ا بعرف زول قروشه كتير ق ت ر ه شديده خلاص جاءه زول عريان عنده فشل كلوي صدق له ب م ي ة ت ل ي ف وقال تعشيره ب ك ر ة وقالت ب ك ياما انسلوا روحا ل ن ه ا ي ة اليوم كويس فتح محلات ت ج ا ر ي ة للفنانين واللاعبين من قروشه ولا قالهم تعالوا ب ك ر ة ز ل عيال محتاجيه تنفع في الاخر بعدين والله حق الفنانين انتم غريب بتفيدوا فتح ل ف ن ا ن محل لتعالات م و س ي ق ي ة د هذا ن ا عرفت الله ب و ف ق ك ل أ ن ه يدفع م ك ن للشيطان و يدفع للرحمه ة ت لانه لا يستطيع الله ع ف بي... منه ان يفعل ت عمل الخير اصلا يقويس ه عمل انظر ا ل هذا عمل الخير لا يحبه وزواجه يحبه و ك م شالوها منه يبكي في عمل خير ك من ا ل ص ح ا ب ة زمان الواحد يجيب البروش ك ا ما شاء منه يبكي ديه الموفقين توفيق شديد انت قال عمل خير شنو ما توفيق و أ ن ا وشوريك دروب الحرمان قريتي مقالي المقال كان واحد سعودي في م ك ة قال أ ن ا اعرف ناس سعوديين س ح ن ي في م ك ة واتولد في م ك ة وشغال لموزين في م ك ة انقل الناس من ج د ة ي ومن د و ن الحرم ومحل د و السكب بتاعهم في م ك ة داخل م ك ة كويس ا ل ع ز ي ز ي ة او ا ل ف ي ص ل ي ة و ل اي حي من شنو من الاحياء قال عمره سبعين س ن ة م ر ة واحده لعمل ح ج ة عمره جاعه في م ك ة واتولد في م ك ة و أ ج ا د في م ك ة ولكن يجب ان ي خ و ا ن ن ه ن ا ا ل ش ق ا س يجب ع ن د ه ان ي يا ل و ا ح د ن هناك ي ي ل اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون ه و ا ك اشخاص يجب ان يكون هناك و اشخاص تلقى ل يأجف ك ب ي ع ر ف و ن بكبرياء ويخش ل ا مش الحرب ي ط ويسعى ف و يعمل عمره قال ما يعمل عمره زاته كويس عندنا واحد ججده ا بعدين ع ن د ه إ ق ا م ة على الرياض أول ل مرة يمشي م اول جاء جدا أناس قال لا أعمل قبل ق ليك الرياض لك تبشي عمره ا ن ا ع مره جدا وقال ا ل ر يمشي ا ض فيه ع ر ه عليك و بزول الجاه ر ا ض فيه عمره ق ا ل ك ن ع م ر كانوا ذ بقى ي ل ة لكن ب ت ا ج ر في الى ج ل و د ب ا ا ل ض ح ي ة ق ا ل ويقولون ا ل يا بيجي ما خسمع تحج؟ ا ل ا ا و ل ه إ خ ا انهم كل س حج كانوا ل ي ليس ة الحج يحتاجون عيد ا ل ض ي ة الى أ ع الضحيه التاجر ك ذ ي ق كل مره قالوا ب ي ج ي ف ي ع ر ض ض ح ي ر ه م عندي ط ر ي ق ة قال أ ف و ت ا ل م س أ ل ة دي والله التوفيق ده شيء عجيب طيب المشهد الثامن مشهد ا ل أ س م ا ء والصفات هو من أ ج ل المشاهد و أ و س ع ه ا إ خ و ا ن ا شوفوا في ناس برضو بيعانوا المعاصي من باب أ س م ا ء الله وصفاته كيف يقولون من أ س م ا ئ ه الغفور الرحيم الودود ي التواب كويس ومن صفاته ان الله كريم يحب شنو اجنو ل الله العفو, عفو كريم العفو فعلا. يقولون هذه ا ل أ س م ا ء تستلزم أ ن عبادا يعصونه ليتوبوا إ ل ي ه فلذلك ينظرون إ ل ى ا ل م ع ص ي ة ما يشكرها لكن ب ق و ل و ن برضو ا ل م ع ص ي ة تجعل العبد يتعبد الله ب أ س م ا ء الله و ش ن ب وصفاته ب أ ن يلجا اليه وان ل أ ن من آ ث ا ر ا ل أ س م ا ء والصفات م غ ف ر ة الزلات و إ ق ا ن ة العثرات والعفو عن السيئات والمسامحه عن الجنايات فالله جعل من عصى جعل له بابا من باب ا ل أ س م ا ء والصفات يلج به ف ت ذ ك ر ان الله كريم و أ ن ه يعفو و أ ن يتجاوز فلا تسد أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة في وجهه فيرجع إ ل ى الله ويتوب إ ل ي ه سبحانه وتعالى هذا أ ث ر الاسماء أ س م ء وشنوء؟ مش والصفات هذا ا ل أ والصفات مع مسبباتها أ ر ب ع ة فيما يتعلق بالقضاء والقدر ا ل أ س ب ا ب مع مسبباتها فيما يتعلق بالقضاء والقدر كم أ ر ب ع ة محبوب يفضي إ ل ى محبوب توحيد الله محبوب يفضي إ ل ى محبوب رضا الله وجنته ا ل ط ا ع ة محبوب في القدر ربنا قدر ويفضي إ ل ى محبوب ه و شنوء جنته ورضاه ومكروه يفضي إ ل ى شنوء الى مكروه طيب كالمعاصي المعاصي م ص خ و ط ة ومكروهه ولكنها قد تفضي إ ل ى شنوء الى محبوب ت و ب ة وصدق إ ن ا ب ة و و إ ق ن ا ع و ز ي ا د ة إ خ و ا ن ن ا ا ل إ ن س ا ن ا ل د ك و ن ت ا ئ ب د ا بكلما تذكر م ا ض ي كلما ازداد ح ر ق ة وازداد ا ن و ط ا ع ة ومنذم فهذا مكروه أ ف ض ل إ ل ى ا ن و ء الى محبوب هذان في حق الله قلنا أ ن ا ل أ س ب ا ب مع مسبباتها في حيث القدر تنقسم إ ل ى اجنوء محبوب يفضي إ ل ى محبوب معروف ط ا ع ة ي ف ض ي إ ل ى جنه ة م ك ر و يفضل إلى المحبوب معروف. المكروه المعاصي مكروه عند الله ولكنها قد تفضي ن ا ل ن و إ ل ى محبوب كيف ب ا ل ت و ب ة و أ ي ض ا في ح ا ج ة ثانيه حصول العدل من الله هزول شنو البيعص يعمله عدل ربما بعذبه صح منه فيجتمع عند الله فضل في حق الطائعين يدخل ا ل ج ن ة ب ش ن و ب ف ض ل والعاصين يدخلوا, يدخلوا شنو؟ النار ه شنو بشنو بعدله فالمكروه الذي ارتكبوه ادى الى محبوب عند الله وهو شنو العدل وما ربك بظلام للعبيد اما الاخران مكروه يفضي الى مكروه وهذا في حق الله المنتفي ومحبوب يفضي الى مكروه يعني زول يعمل طاعه وربنا يعذبه وما ربك بشنو بظلام للعبيد هذا شنو مشهد شنو مشهد الاسماء ا ل ص ف ا ت المشهد التاسع مشهد ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن إ خ و ا ن ن ا الزول في بعض المؤمنين من المعاصي يزيد إ ي م ا ن ه كيف يزيد إ ي م ا ن ه م طيب اذا ر ع و ا أ ث ر المعاصي على ا ل أ ق و ا م ناس بعصوا وقال ربنا دمروا و ي ع م ل ه ا امراض كيف يزيد إ ي م ا ن ه م ب ش ن و بمن بالله وقوته و إ ذ ا ظهرت آثار طاعة ع ل ى أهل ا ل إ ي م ا ن من ا ل ط و ا ا ح ة ل ط م أ ن يجب ن ان ا يكون ا الصناعي ت ف ا ل من ت ل م ا ت ع ا ل ي أ ح و الايمان ل ن ا إ ويقول ت ا ل ح م د ل ل ه يجب ان ج و ج ع ل ن ا جنوب م س ل من ي ا ل ل ه ي ا أخي و ا ح د ة ف ي الغرب ا ز و ج ك ل ن وتم عقب القران في ا ل ك ن ي س ة وعقب ل د و ل ه الجسيس وقال له أ ت م ن ى لكما ح ي ا ة ز و ج ي ة س ع ي د ة انت ح س ن لما تعالي هذا لدين س ا تقول ب الاسلام دا لله ن نشلو مسلم إن شاء الله أ ب ف ق ر ا ن و م احمد أجب ومات ومات جروش. بس أنا س ل م ي الله د ن ي ا ا ق لك ل م ب س ا كرفتة وقالت م ع د ك سنقرأه الصورة ش ه انا、شفتها. قالت أ س ع ي د ة جدا ا ن ه عرست ل ى الكل ل أ ن ه أ ن ا أ ض م ن ا ن ه بعدين ما حيخوني ولو قفلت الباب ومشيت ما بيطلع يقوسطيه يعني حريم ونسوان غيري شو ا ل إ ج ر ا م يا اخوانا د ه م ا ب دخل الزول يحس ب ز ي ا د ة ا ل إ ي م ا ن ف ه ذ ي شنو تجعله يزيد إ ي م ا ن ه ومن ذلك أ ث ر المعاصي على ا ل أ م م قوم نوح قوم لوط قوم عاد قوم ثمود قوم شعيب ربنا أ ه ل ك م أ ن ت لما تكادر ا ل ق ر آ ن بتعلم أ ن ه م أ ه ل ك و ا بسبب شنو المعاصي وشنو والذنوب فيزداد شنو إ ي م ا ن ك طيب المشهد العاشر وهذا أ ج ل المشاهد مع أ ن ه مختصر المشهد العاشر مشهد ا ل ر ح م ة كيف ا ل ر ح م ة العبد إ ذ ا عصى ربه ثم تاب يتعامل مع العصاه من منطلق ا ل ر ح م ة فيتمنى أ ن يكونوا مثله و أ ن يتوبوا كما تابوا قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فلذلك هذا يستفيد أ ن العصاه ينظر إ ل ي ه م بمنظار وشاهد ا ل ر ح م ة يتمنى لهم ا ل ه د ا ي ة كما اهتدى هو من قبل فيرحمهم ويشفق عليهم وده مشهد من المشاهد ا ل ع ظ ي م ة المشهد الحادي عشر مشهد العجز والضعف هذا مشهد عجيب في المشهد ده كلام أ ن ا اعتبر خ ل ا ص ة المشاهد كلها في المشهد ده العجز والضعف العبد لما يعصي يوقن أ ن ه عاجز ولولا أ ن ع ن ا ي ة الله تلطفته وأن ر ح م ة الله أ د ر ك ت ه لكان من الهالكين دمتين بعد أ ن يتوب العاصي فكلما تذكر أ ي ا م الماضي ا ل أ ل ي م و أ ي ا م العصيان الشديد كلما أ ص ا ب ه وشعر ب أ ن ه عبد ضعيف ذليل عاجز ويقول بينه وبين نفسه لولا أ ن ر ح م ة الله أ د ر ك ت ن ي لشنو لهلكته وهنا كلف شنو قال لك في ق ا ع د ة في السلوك والتربيه اسمع هذه القاعده ة لا يعرف ر ب من لا م يعرف نفسه ل يعرف ربه من لم يعرف نفسه وهذه ا ل م ق و ل ة ممكن تكون بمعنى اخر اعرف نفسك تعرف ربك ولها ثلاث ت أ و ي ل ا ت ا ل ت أ و ي ل الاول من عرف نفسه بالعجز عرف ربه ب ا ل ق د ر ة ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه ب ا ل ق و ة ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه ب ا ل غ ن ا ء ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه شنو بالعلم وهذا بالضبط من نظر إ ل ى الصفات ا ل ط ي ب ة التي فيه وهل يخلو منها أ ح د أ س و أ البشر تجد ف ي صفات ن و طيبه من نظر إ ل ى جوده قال ربنا بالجود أ و ل ا ومن أ د ر ك قليلا من العلوم قال العلم لله و ق ر ب ز د ن ي علما وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا و ا ل ت أ و ي ل الثالث ا ل ت أ و ي ل ا ل أ و ل ب ا ل ض د و ا ل ت أ و ي ل الثاني ب ا ل أ و ل و ي ة ولله المثل سنوء ا ل أ ع ل ى معنا ه إ ذ ا كنت أ ن ت في البشر ف ي ك ر ي م ق ل ب ا ل ل ه الله كيف طيب كيف كيف كرم ربنا في ناس علما ء ق ل بلاء ا ذ ي ت حتى علما ء قدردا الله داهم طيب اذن ع ل م ر ب ن ا أ ك م ل و أ ت م فلذلك من عرف نفسه عرف أ ش ن و ربه و ا ل ت أ و ي ل الثالث من باب النفي يعني إ ذ ا كانت نفسك لم تحيط بها م ع ر ف ة بكل جوانبها فكيف تحيط بربك م ع ر ف ة أ ق ر ب ح ا ج ر ليش ن و جناحك ولا نفسك نفسك أعرف انت كويس ولا في حاجه خافيه عليك في نفسك أعرف بسك كويس لا مش كدا فكذلك أ ن ت أ ج ح د بربك فكل م ر ة قل أ ن ا بربي جاهل والتمس طريق ا ل ه د ا ي ة ا ل ه د ا ي ة منه وذلك بالاعتراف بعجزك وضعفك ثم المشهد الثاني عشر يولده مشهد العجز والضعف وهو مشهد الذل والافتقار والانكسار والخضوع لله يخوانا طيب عاصيت عاصيت في معصية شنو تقول انت لما انك انت عاجز انت بعد تبت ترى حتى حالة ذلك عائلة ضعف صح بعد في أ ي ا م زمان توالله عصينا ربنا ذاتكونا ه بنعصي الله ذ ا ت ه كيف والله زول ما اعرف بالله نحن ج ر أ ن ا ج ر أ ة تدرك أ ن ك عاجز و أ ن ك لا تستطيع أ ن تلزم نفسك إ ل ا أ ن يعينك الله عليها اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فعبادته إ ن لم يعنك ي عليها لا, لا تعبده ا ل ع ب ا د ة ا ل ص ح ي ح ة يفضي مشهد الضعف والعكس إ ل ى الذل والانكسار والخضوع لله تعالى وهنا يقول ابن القيم ش م ع ة الفضل والعطايا تنزل على شمع دام ن ا ن ك س ا ر ش م ع ة شنو الفضل الله بيتفضل على عباده والعطايا الله بدي بدي منه لكن المنكسرين والمفتقرين الله كلما انكسرت الله كلما كان ع ط ا ء ا ل ل ه لك أ ك ب ر منه ا ن ا س تعرفوا ا ل ش م ع ة ت ع ر ف و ا الشمعدان ت ع ر ف و ا الشمعدان الشمعه ل ل و ا الفضل ل إ ل ه ي والعطايا الربانيه تنزل على شمعدان الانكسار إ ذ ا صادفت قلبا م ن ك س ر ة ودائما الله يدل الفقراء قال, قال ابن عطاء الله السكندري من أحبه العطايا ا ل إ ل ه ي ة فليفتقر إ ل ى الله إ ن م ا ص د ق ا ت للفقراء والمساكين إ ن م ا ص د ق ا ت لمن كل ما تكون فقير لا الله كما أ ن الصدقات في الدنيا لفقراء الدنيا فعطايا الله الربانيه و إ ل ه ا م ا ت ه وتوفيقه ومعاونه العبد ونصرته إ ن م ا تكون على قدر انكسارك بعد الاستغاثة ومن ا ل ت ض ر ع رسول اهل ل ل وظهور ع العبد م ا ا ت و ي ة و الى ذ ل إليه ل منه سبحانه ا و ت ع قويس ق الله فليخرج من قلبه صور الشهوات وكلاب الشبهات ل أ ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا تدخل بيت فيه ك ل ب ولا ص و ر ة ص ح لما ص ح البئر العادده ا ل ف و ك ل ب ه صوره ما ب ت خ ش و والقلب ا ل ف و كلاب الشبهات وصور الشهوات ر ح م ة ربنا ما ب ت خ ش و طلع من قلبك كلاب الشبهات وصور الشهوات ربنا بعدك ل يرحمك ويعطيك من عطاياه تتدفق عليك طيب المشهد ا ل أ خ ي ر وهو هل يمكن أ ن تولد ا ل م ع ص ي ة م ح ب ة لله في القلب وعبوديه لله نعم اهل ا ل إ ي م ا ن يشهدون ذلك في المعاصي كيف كم من عاصي ط ا غ ي ة وقحت عليه مصائب فكانت له ت أ د ي ب ا و ت ن ب ي ه ا ف ك أ ن ه كان في سبات فانتبه الملك خزان والخدم إذ م ح ل ه والمكان قد تلاشت فلا يجد إ ل ا سبيلا واحدا وملجا واحدا يلجا إ ل ي ه ربه بعد أ ن أ و ص د ت امامه كل السبل و ا ل أ ب و ا ب ولدت ا ل م ع ص ي ة إ ق ب ا ل ا و م ح ب ة على الله وسبحان الله ربنا غ ش ن و في الحديث القدس الطويل تقول السماء يا رب اذن لي أ ن أ س ق ط كسفا على ابن آ د م يقول الله لها ما لك وابن آ د م تقول أ ك ل خيرك ومنع شكرك وده حافظ ي أ ك ل وبعد ما ي أ ك ل ويشبع يقول لك داك منه ما بدو الله ادانا ولا الله سخر لنا يقول لك دي معاشي دي حقوقي ب ت ا ع ت الخدمه الشكوك دي مرض الساكت ولا مرضي ع ل ك الله لا لا والله أ ن ا عندي ع ل ا ق ة معزول في المعاشات س ك د ي قام مرقلي مع شي يعني الله ما مرقليك وقص على ذلك أ ك ل و ا خيرك ومنعوا ش ك ر ك وتقول ا ل أ ر ض إ ئ ذ ن لي أ ن أ م ي د على ابن آ د م كلام ا ل أ ر ض أ خ ط ر أ ك ل و ا خيرك وشكروا غيرك والبحار تقول والجبال يقول الله دعوني وابن آ د م لو خلقتموهم لرحمتموهم الحديث المسر كانتوا وابن بالمصائب المعائب تابوا فأنا الله التوابين يتوبوا يقولون لو خلقتم لو خلقتموهم لرحمتموهم أبتليهم لأطهرهم لم بعالجهم رحمتم حبيبهم يحب دعوني آدم طبيبهم من جنوب وإن برضو كنت كنت فإن أن فأنا بعالي جزوع ا ن ه قروش ك ث ي ر ة في معاصي ممكن تكمل ر ح م ة بهم تكمل الله يكملها يطقوه في كم ب ي ع ويدهور كويسه مع عود ي ز ه ا ه عشان يجي الجامع بعدك ف إ ن لم يتوبوا ف أ ن ا ش ن و أنا طبيبهم يقول عبيدي يبيتون يبارزونني ب ا ل ع ض ا ئ م و أ ن ا أ ك ل أ ه م يعني احفظهم في مضاجعهم و أ ح ر س ه م على فرشهم من أ ق ب ل إ ل ي منهم بعد تلقيتهم من بعيد ومن ترك ل أ ج ل ي أ ع ط ي ت ه فوق المزيد ومن تصرف بحولي وقوتي أ ل م ت له الحديد والله تكون واثق تسال الله يهديك لكن يعني ا ل ع ج ر ه حبت شكت هذه المنازل تولدت ب س ل و ب م ع ص ي ة وشوف قدك ا ل إ ن س ا ن العاصي يجيه لحظات في ا ل ت و ب ة يحب الله كيف كيف يحب الله, كيف خلصوا الله؟ يتذكر أ ي ا م عصيانه و أ ن الله كان, كان قد أ س ب غ عليه ستره ذ تذكر ا المعصية والتوبة في أثناء التوبة تذكر أيام الشنو بعد في المعصيه فتحمد الله أ ن ه سترك ثم كيف أ ن ه حال ا ل ت و ب ة هداك وقير لك أ س ب ا ب ي اخوان ما في ت و ب ة ساكت ا ل ت و ب ة يكون ع ن د ه جنون اسباب وكيف أ ن ه ه ي أ قلبك ل ل ت و ب ة ثم كيف أ ن ك ا ل آ ن معه تعامله وما أ غ ل ق الباب أ م ا م ك وما أ و ص د ه دونك و إ ن م ا جعلك من عبيده و م ح عنك السيئات أ ل ا ي ج ب هذا محبه له سبحانه نكون بذلك قد انتهينا من مشاهد ا ل م ع ص ي ة و انتهينا من م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة وتقريبا م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة كانت لحد ص ف ح ة 433 ا ل آ ن ن ح ن دروسنا كله انتهينا ا من 433 ص ف ح ة الباقي يعني زي ميه من, من المجلد ده وباقي مجلدين ت ا ن ي قدروا المجلد الثاني والثالث وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك على نبينا محمد آ ل ه وصحبه وسلم